قل لا أجد في ما أُوحى إليه على طاعم يطعمه إلا أي يكون ميتاً إلا أي يكون ميتةً أو دم أَوْ أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلاً لغير الله به فمن اضطر غير باقي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم